ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم ولو دروا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 انما من الجنه والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا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 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومن ما رزقناهم فَلَا فلا تعلم نفسما فِيهَا لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أما الذين آمنوا وعملوا الصَّالِحَاتِ فلهم جَنَّاتُ الْمَأْوَى فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أرادوا أي يخرجوا منها كلما أرادوا أي يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون.